ذوركَهُ الله في مَناامِكَ قَليلَ وَلو أراكَهمم كثيرًا لفَشِلْلتُم وَلَ تَنازَعةُم فيِي الأممرْرِ وَ الله سَم إنِهُ عَليم بذاتِ الصّدور.